قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء